يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من نقطه ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم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 وإن أصابته فتنة الانقلب على وجهه وإن أصابته فتنة الانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا له مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ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 قامعُ منِن حدد كلُ مادُ وَ يخج مِنهَا مِن غَمّ وَعيد فيِيه وَذوق عَدابَ الحرق إِ الله يذِخِل الذي نَ مَنوا امِل الصالحاتِ جنات جن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَحْلَلُونَ فِيهَا مِنَ النَّسَاءِ وَيَرْغَبُونَ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءُهُ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءُهُ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ سَبِيلَ اللَّهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحِجِّ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا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 وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنها وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَإِلَى الْعَجَلِ مُسْنًّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَهَا نَسْكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 شَاعِرَ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر فَاذْكُرُوا الله اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُلُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ لَنَا اللُّحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى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 فتكون لهم قلوب يعقلون بِهَا أو آذان بِهَا بها فإنها لا تعمل أبصاه ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عنده رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةِ النَّمْلِ لِتَهْلِكَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ مَا خَذَلْتَهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنما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 ولا يزال الذين كفروا في مريه من حتّى تأتيه يوم الساعة بغتة حتّى تأتيه يوم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنَنْصُرَنَّهُ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 وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإنه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 وما للظالمين مِنْ نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبهكم بشر من ذلكم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 شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطف من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع صير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون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 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هو مَوْلَاكُمْ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ